سلامي على العنوان قاهر بني العلمان يا ناصر الاسلام بالعلم والايمان واسمع يا برمدان يا ظالم العنوان تحكم بلا قران بالجهل والعصيان واسمع يا الله بالقرآن والصاك بالإحسان والصبر والإحسان وختامها يا إخوان يلا على الميدان نجح بني علمان وننصر العلوان سلامي على العلوان قاهر بني علمان يا ناصر